قال عيمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينصب الذي جعل لكم الأرض مهد وسلك لكم فيها سبل وأنزل وأنزل من السماء ما فأخرجنا به أزواجا من نبات جذت. قلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولمها منها خلقناكم وفيها معيدكم ومنها نقربكم تارة بطرا ولقد أريناه آياتنا كلها فكذبوا أبا قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلكه لا نحن ولا أنت مكانا سوا قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحا فتولى فرعون فدمع كيده ثم أتا قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فمسحتكم بعذا وقد خاب من افترا فتنزعوا أمرهم بينهم وأثرهم مدوان قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بزحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلان فأدمعوا كيدكم ثم أتوا صفان وقد أسلح اليوم من استعلان